الهم بالعبادة حسن هذه قاعدة يتجلى فيها رحمة الله سبحانه وأنه المحسن الكريم البر الرحيم جل في علاه وتأصيلا لهذه المسألة يقال إنما يرد من واردات القلوب ينقسم إلى درجات لكن يمكن أن نحصرها في ثلاث درجات لأجل ضبط المسألة وإلا فالعلماء يجعلون هذه الواردات أكثر من ذلك لكن لضبط المسألة في أقول ما يرد على القلب قد يكون خاطرا وقد يكون هما وقد يكون عزما الدرجة الدنيا الخاطر وهو وارد يسنح بالبال ثم يذهب سريعا ولا, ولا يستقر وهذا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب الدرجة العليا العزم العزم إرادة مصممة جازمة وهي عقد القلب على إنضاء الفعل إذن في العزم تصميم وقطع وجزم أما الهم فانه درجة بينهما فيه إرادة وحرص وترجيح لقصد الفعل فلا هو خاطر ولا هو عزم اعلم يا الله أن الهم من أسباب تحصيل الحسنات وهذا من فضل الله عز وجل دليل هذا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 والفرق بين الهم والفعل أن ثواب الفاعل مضاعف وثواب الهام غير مضاعف في الحديث السابق عن الهم قال كتبه الله عنده حسنة كاملة أما من فعل من قام بالعبادة بالفعل فله عشر حسنات فأكثر وأقل درجات المضاعفه لثواب العمل عشر حسنات من جاء بالحسنه فله عشر أمثالها وفوق ذلك درجات كثيرة والله ذو الفضل العظيم هذا عن الهم أما العزم فهو أرفع وأكثر جزما من مجرد الهم كما سبق ولذا له شأن آخر ينبغي أن نعلم اولا أن العزم لا يكون عزما إلا بفعل المقدور من الفعل وهذه هي النقطة التي تحل عنك إشكالات هذا الباب ويعود كلام أهل العلم فيه إلى الأمر الواضح الذي تأتلف به النصوص إذن لا بد من التفريق بين الهم والعزم من هذه الناحية العزم تصميم وجزم وقطع وعقد للقلب على انضاء الفعل وهذا لا بد أن يختلم به فعل المقدور فإنه إذا كانت الإرادة جازمة وكانت القدرة تامة وزال المانع فلا بد من حصول الفعل أو حصول الممكن منه ومن كان كذلك أثيب ثواب الفعل المضاعف إذا قائدة الشريعة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 وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر والحديث عند البخاري صحيح ويقول ألا ما ذكرت لك أيضا ما ثبت في البخاري وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا هذا عنده إرادة جازمة وعنده قدرة لكن ما حصل الفعل لوجود المانع فلولا السفر أو المرض لفعل فأسبق الله عز وجل ثواب الفعل مضاعف ويدل على هذا أيضا حديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه عند ابن ماجه وأحمد وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل هذه الأمة مثل اربعه نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه ورجل آتاه الله آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل مال لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء ثم قال ورجل أساه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو كان لي مال مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء إذن هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء فهما في الإثم سواء إذن العازم الجازم كالفاعل حتى في باب السيئات ذلك مر بك في هذا الحديث حديث أبي كبشة وكذلك في حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذن التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال أبو بكر يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه والحديث متفق عليه إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم العازمة منزلة الفاعل في الإثم قد يقول قائل لكن ماذا نجيب؟ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل والجواب أن يقال إن هذا الحديث في الهم لا في العزم وحديث إذا اتقى المسلمان في العزم أي في الإرادة الجازمة فالهم لا يترتب عليه اسم والعزم يترتب عليه الاسم وهذا ما يتبين به الفرق بين الأمرين ولذا الإمام أحمد رحمه الله قال قاعدة في هذا المقام بها يعرف ما يترتب عليه الاسم وما لا يترتب قال رحمه الله الهم هماني هم خطرات وهم إسرار هم الإسرار وأنا أوضح كلامه هم الإسرار هو العزم وهو الذي لا بد فيه من فعل الممكن وهذا هو الحد الفاصل بين الهم والعزم العازم سيفعل ما يمكنه لا بد ان يصدر منه شيء قال شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء السابع من مجموع الفتاوى اما الاراده الجازمه فلا بد ان يقترن بها مع القدره فعل المقدور ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو خطوة أو تحريك بدن انتهى كلامه رحمه الله مثال ذلك لو أن شخصا عياذا بالله هم بمواقعة امرأة لا تحل له أراد ذلك وهم وفكر في نفسه لكنه ما فعل شيئا وانتهى الأمر عند هذا الحد. هذا نقول في حقه إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها وشخص آخر شخص آخر هم وفعل المقدور تحرك وذهب ووصل إلى الباب لكنه وجده مولقا او وجد حارساً فرجع هذا عازم فعل المقدور وهذا كالذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أنفق المال في غير حقه والآخر يقول بمجرد لسانه يقول بلسانه فقط لو كان لي مال مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء إذن بفضل الله عز وجل ورحمته أن الهم يترتب عليه الثواب ولا يترتب عليه الإثم فإن رحمة الله سبقت غضبه وأما في باب العزم فالامر مختلف العازم لجازمك كالفاعل في الإثابة والإثم